وَمَا أَفَأَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَو جَفْتُمْ وَنَا أَتَأَلَّهُ علىلَ رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَ أَوْ فَمَا فُمَّ لَهِ مِن خَلِ وَل لِكَابِ وَلَ النَّو الله يُسَلّطُوسُ لَ عَ مَشَ أَم والله على كل شيء قدير فالله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم واليد القربى وَمَا آتَكُموسُول فَخذُوه وَمَ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ وَل أَتَكُم الله قُلْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ يرجو من فيائهم واموالهم يرتجون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله اولئك هم الصادقون اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في حضورهم حاجه مما اوتوا الذين تداووا الداء والايمان لم فرهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما يؤثوا ولا يجدون في صدورهم ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ولا يجدون في خذورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن اشرح عن نفسه فؤلاء هم المصلح